القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 119 وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار